يا عارف اين المزاين النادر واضح وباين ما هو بها يروي هاين هذا وصوف الشبابك ماخذ الاول فالقمه ما هو المركز الاول المهمه هي مرخلايه مهتمه هذا وصوف الشبابك ما فذوي شاح المعزه وتوشحه ثم رزه يوم أنه غيره مقزه هذي وصوف الشبابي اتلادوا ما هو بمعروف فسوقوا شريه بقروض انتاجه صافي ومفروض هذي وصوف الشبابي انتاجه جبابي شديك ابو كفو, كفو لا تحديك باه قطعت عدي هذه وصوف الشبابي ولا جبار فله ما كل راجل يطوله شوفه وصوفه وزوله هذه وصوف الشبابي